لا تحسبني أجيلك وترك الدار من بعد ما ضعت والدار احتوتني في رحلتك درب واحد ولف مشوار تبعتها عمر حتى ضيعتني غريب ديره وناس وفرح وطوار تضحك لي الناس لكن معرفتني شعوري مر غصري وقع وطار مثله مثل الناس مرت وعبرتني كان انتظارك بقلبي نافع وضار ضلني الشوق والذكرى هدتني ومراسل الليل راح وجاب الأخبار ولا فيه كلمة جديدة ريحتني يليت قبل الهجر بدلت الأدوار وصديت عني يظنوني يوم جتني وعلمتني قبل تبني كيف بنهار وشلون بجبر إذا الدنيا كسرتني وشلون بعدك ببني فيني أسوار عن ذكرياتك بليلي لهزمتني تجاربي لو بغيت عدد كثار، لكنها بل معك خذلتني. وين المفر؟ ليل ضيق وصبح تذكار. فقدت صبري والأحلام فقدتني. أدري صغرت همتي وحزاني كبار. بس الليالي بجرحك علمتني. معاد تفرق تساوت كل الأعذار ودموعك الصادقة ما رجعتني. اللي مثل حالتي مجبور يختار حزنه وأنهدين فرحي ودعتني. فاليوم. عدة سنين تمر في الدار وكبرت ما ادري همومي كبرتني